أو عند ذكر اهل الكهف ذاك الشباب المؤمن ومما مضى معنا من ذكر هذا الشباب من فوائد هذه القصه فائدتان اثنتان اما الفائده الاولى في شرف الصحبه ان يقول رب العالمين ثلاثه رابعهم كلبهم واما الفائده الثانيه في قوله تبارك وتعالى فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا واليك الثالثه اقول الايمان قوه قاهره قال تعالى فلا تهنوا ولا, ولا, تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ولا ولا ولا فلا تؤمنوا بالاسباب طويلة ومن الناس من يبلغ إيمانه بالأسباب حتى تصبح تصبح الأسباب إلها مألوها معبودا ولا تعطي نفسك الأغيار والأسباب فالإيمان حقيقة هو صانع المعجزات والعجائب الإيمان هو, هو تلك القوة القاهره التي لا تغلب ولذا قال تعالى ولا تهن ولا تحزن وأنتم الاعلون ولكن العلو هذا مشروط إن كنتم مؤمنين نعم وإن قال الله وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل هكذا قال الله وانظر قال ما استطعتم هكذا ما استطعتم يعني أي قوة أو كل قوة ولكنه قال في هذه إن كنتم مؤمنين فنحن أمة قوتها في قلوبها وليست قوتها في أيديها قوتها في إيمانها وليست قوتها في عقولها وأفهامها هذه الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها من أنفسنا إخوة الإسلام نعم أنا أؤمن بأن الغرب صار غربا يوم أن لفظ الدين وجعله تحت قدمه لكن أمة لا نكون إلا أن نجعل الدين في ماذا؟ في قلوبنا لأن قبل الدين كان يقال لنا حتى أنت يجلف الصحراء هكذا كانت نظرة العالم ماذا؟ لنا معاشر العرب كنا كم من مهملا كنا كم من مهملا في الأمم لا ذكر لنا ولا شأن وغايت ما يطمع العربي فيه ساعتها ان يصفر بصيد او غنيمه او ان يسكن ليله من الليالي هذا غايت ما كان يطمع العربي فيه وجاء محمد صلى الله عليه وسلم جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليصنع منا امه قال الله فيها كنتم خير امه اخرجت للناس هذه الخيرية لا يصنعها تقدم علمي هذه الخيرية لا تصنعها تكنولوجيا عالمية إنما هذه الخيرية لا يصنعها إلا الإيمان بل إنما تقدمنا علميا وما تقدمنا تكنولوجيا إلا بماذا إلا بالدين شوف لما صرنا مؤمنين بعد أن كنا عربا أقحاحا صار فينا أبو بكر الخوارزمي. وابن الهيسم وابن النفيس وهذه القائمة الطويلة التي لا تنتهي من أكابر ماذا وسادات العلم وهنا أقرر شيئا آخر قاله شيخنا رحمه الله إن المدنية الأوروبية لو تعلمون لص زكي سرق منا أصول المدنية وأصول الحضارة وبنى عليها ماذا بنى عليها حضارته ومدنيته ثم صدرها لنا بعد ذلك صدرها لنا ولكن في ورق سلفان فعجبنا ماذا المنظر ونسينا ان, التي أن البضاعة التي في داخل هذا الورق هي ماذا بضاعتنا ردت إيه ردت إلينا نعم أوروبا تقدمت لما لفظت الدين لأن الدين في أوروبا كان يحاكم الرجل على كروية الأرض وجاليلي مأساة قصة مأساة كان يقف ساعتين على قدميه في حر الشمس ليتوب إلى الله ومن ماذا من القول الإلحادي القائل بكروية الأرض جاليلي كافر لأنه قال بكروية ماذا الأرض في الوقت الذي يقرأ فيه محمد صلى الله عليه وسلم او قبله على العالم والارض بعد ذلك ايه ما معنى دحاها الارض ليست كروية الارض اشبه ببيضة ولذا في لغة اهل الصعيد ما يقولون بيض انما يقولون ايه اه محمد قرأ هذا على العالم يوم ان كان العالم يحاكم جليليو بتومة كروية الارض نعم ولذا قال ددر من دخل المعمل ينبغي ان يترك عقيدته خارجه لان عقيدته وماذا والعلم ماذا يفترقان يختصمان يتعاركان لكن نحن لا ندخل المعمل الا بماذا بعقيدتنا بل لا ندخل المعمل الا بالقران الكريم لانه مصدر العلوم مصدر العلوم كلها فإذن الذين آمنوا بالغرب عليهم أن يفرقوا بيننا وبين الغرب دينا وإيمانا لأن دين الغرب يقول له أن حاصل جمع الواحد زائد الواحد زائد الواحد يساوي ماذا يساوي واحدا هذه حسابية يرفضها أصغر تبياننا في, في, في مدارسنا وحاصل جمع الواحد زائد الواحد زائد الواحد عنده ماذا سلاسة وليس واحدا هذا هو الفرق بين ديننا وماذا ودينهم كان دينهم والعقل على طرفي ماذا نقيد اما ديننا والعقل كان ماذا انا معا في طريق واحده يسيران اقول الايمان هو القوه القاهره القوه القاهره التي بها استلم المسلم قياده العالم بعد ان كان عربيا فاصبح العربي مؤمنا ولما انطلق العربي مؤمنا مسلما وقف خليفة المسلمين وقف فوق سطح داره يقول للسحاب شرقي أو غربي أينما تمطرين فسياتيني ماذا خرجك ولما سلب منا الإيمان وأصبح الإيمان رقيقا وتفلت منا الإيمان الساعة بعد الساعة صرنا نخاصم اليهود في تلك القطعة من الأرض ونعيش مأساة عمرها ستون ماذا؟ ستون عاما ستون عاما وتتقاصر رقعة الإسلام يوما بعد يوم فقلوا لي أين الأندلس الإسلامية؟ أين الأندلس؟ أين الأندلس معركة الزلاقة؟ الشعيرة أين الأندلس؟ إنها اليوم ماذا؟ إسبانيا وأين البخاري بلد البخاري؟ بخاره بلد البخاري بل أين القدس أين القدس إذن ينبغي أن تؤمنوا بأن الإيمان هو القوة ماذا القاهرة التي يستمد منها البدن حتى البدن يستمد قوته، والنبي صلى الله عليه وسلم رأيته يرفع ماذا عمر ويأخذه من مجامع ماذا منابسه بقوة ماذا بقوة الإيمان قبل قوة البدن هذه قوة الإيمان في قصة الكهف انظروا تنطق ثقة ويقينا، فتقول هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا شوف لغة المؤمن ولسان المؤمن لسان ماذا يقين شوف لسان يقين قوة الإيمان القاهرة هي التي صنعت هذه المعجزات التي أخبر الله عنها أم حسبت أن أصحاب الكافي والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا هذه قوة الإيمان القاهرة وحقيقة أخرى تقول بأن الباطل حرباوي الطبيعة لا تصدق الباطل في دعوال السلام ولا تؤمنوا بالباطل اذا مد اليكم يد المصافحه لا تؤمنوا بالباطل سلاما ولا تغتروا بيد الباطل التي تمتد ماذا اليكم مصافحه لان الله قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ما قال ملى لهم الذين عندهم فرق بين اليهوديه والنصرانيه اليوم ويعتقدون ان النصرانيه واليهوديه شيئان انما هذه الايه تقول انهم شيء واحد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ماذا حتى تتبع ملته في سورة فيقول رب العالمين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته ما قلم مل لهم فلماذا يصح عندنا اليوم الفرق بين اليهودية والنصرانية؟ لماذا يصح عندنا الفرق بين شارون وشنودة من الذي صنع هذا الفرق انه فرق ماذا سياسي صحيح انه فرق سياسي ولكن الحقيقة الايمانيه الكبرى تقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ماذا والذين اقرؤون علينا هذه الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى عليهم أن يقرؤوا الآية كيفما أنزلها الله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحف يقولون ربنا آمنا فاكتبنا يبقى إذن الآية ليست عامة في كل النصارى انما هذه الايه على مورد وفي قوم نزلت فلا تصدق على عمتهم وقد قالت اخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعه والنبي عليه الصلاه والسلام جعل اليهوديه والنصرانية سواء فقال كل مولود يولد على الفطره فابواه اما يهودانه او يمجسانه او بل جعل اليهودية والنصرانية كالمجوسيه فلا ينبغي أن يصح عندنا فرق بين هؤلاء وهؤلاء الباطل حرباوي الطبيعة وهذا قدر الإيمان مع الباطل قدر الإيمان لأن الناس اليوم يعتقدون إذا ذكر الإسلام ذكرت الحرب نعم الحرب في الإسلام كما قال رب العالمين ولو شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل الحرب قدر في الإسلام ولكن هذا القدر حقيقته كما قال الشاعر الناس من حولك للوسوب إذا غفت عين انتباهك الناس من حولك للوسوب إذا غفت عين انتباهك يتراقصون على أنينك شاربين كؤوس آهك هل تغنك الصلوات إذا سطت الزئاب على شياهك الحرب من سنن الحياة أأنت أحكم أم إله من إلهك الحرب من سنن الحياة أأنت أحكم من إلهك المسلم ما حمل السيف عدوانا إنما حمل السيف لماذا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا هكذا حمله لم يحمله على كل احد وانما حمله على شرط الذين يقاتلونكم ثم حمله باسلوب يقول ولا تعتدوا ولا تعتدوا فاقول اهل الحقيقة ان الباطل حربويه الطبيعه لا يؤمن بتعدد الاراء ولا الاديان وان قالها لكنه لا يؤمن بها على الحقيقه ولذا قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاع وان زعم انه لا يحارب دينا وانما يحارب تطرفا فانه هو الذي صنع التطرف والتطرف هو الذي حاربه فهذه حقيقة حقيقه اخرى وهذه فائدة ثالثة من قصة أهل الكهف وهي حقيقة الصراع بين الإيمان والكفر وهنا أرسل إليكم تطمينة من موضعي هذا إخوة الإسلام اعلموا أن الله قالها قالها في كتابه الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يظهره على الدين كله هكذا قال رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم قالها للصحابة في ساعة الحصار والعشرة الاف كافر حول المدينة وهو يحط مستخرة بمعوله يقول هذه قصور فارس قصور قصرة هذه قصور هؤلاء جميعا هذا وعد غير مكذوب هذا وعد غير مكذوب، وإن رأيت اليوم الكفر يشرب نخب الانتصار فسوف يفيق الكفر من سكرته هذه وسوف يسقط على جزر رقبته بحيث لا يبقى على ظهر الأرض إلا ماذا إلا مؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم قالها ليتمن الله هذا الأمر حتى يركب الراكب أو حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه وقالها تفتح القسطنطينية وأصبحت القسطنطينية إسلام بول مدينة الإسلام هذا هو ترجمة الاسم وأخبر وتفتح رومية أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب هكذا قالها ليت قوم يعلمون بأن الإيمان هو القوة القاهره لا غيره ليت قوم يعلمون بأن هذه حقيقة الغرب متى يسقط القناع من على وجه الغرب فيعلم الناس حقيقتها ليت قوم يعلمون حق قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفتح ماذا روميه ليت قومي يعلمون ان الايمان هو القوه القاهره اولئك الشباب المؤمن الشباب المؤمن الذي يقول الله فيه ام حسبت ان اصحاب الكاف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا ام حسبت هذا استفهام اما للتقرير كانه يقول يا محمد ستسمع العجب يا محمد ستقرأ على العالم العجب العجب الذي في قصة هؤلاء او على الحقيقة العجب الذي في قصة الايمان واين العجب العجب تجد في شباب ينام لثلاثمائة سنه ثم يقوم هو هو الشباب وتلك قدرة الله على البعث والإنسان المجنون الذي يكذب بالبعث نسي أنه هو الدليل على البعث وضرب لنا مثلا ونسي ايه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بقطعة عظم يفتها يقول يا محمد هل يستطيع ربك أن يحيي هذه بعد أن صارت هكذا فنزلت الآيات تقول يا أيها المجنون أولم يرى الإنسان ان خلقناه من نطفة ماذا كنت فإذا هو خصيم ايه النطفه جاءت تخاصم محمدا النطفه جاءت تخاصم ربها هل ظنت انها تعقل حتى تستدرك على نبيها عقلا وتقول ربك يعي هذه بعد صارت كذا والانسان غارق في الماديه الى اذنيه الانسان مادي الى اذنه ذلك عبد العقل ليه لانه لا يمكن أن يتخيل فكرة الإله الذي لا يرى فكرة الإله الذي إيه؟ لا يلمسه بيده ومن هنا عبد العك لماذا مدية الإله لابد أن يرى وهذا المسكين في بعض مدارس بولندا قال لتلاميذ هل ترون السبوره فقالوا نعم قال السبوره إذن موجودة هل ترون الباب نعم إذن فالباب موجود وأخذ في عملية استعراضية وإحصائية لمن حوله هل ترون كذا والجواب نعم إذا موجود قال هل ترون الله فكان الجواب لا نرى الاله لا يرى هنا في الدنيا وقال لموسى لن تراني وقال في الأخرى وجوه يوم إذن ناظر إلى ربها ناظره فقالوا لا قال إذا فالله غير موجود فقامت الفطرة على لسان طالب صغير تلميذ قال هل ترون مخ الأستاذ فقالوا لا قال إذا مخ الأستاذ غير موجود فهذا هو الإنسان المجنون الذي جاء يقول يا محمد ليستطيع ربك أن يحيي هذه فتقول الآية وضرب لنا مثلا ونسيه أيه أيها المنكر للبعث أنت الدليل على البعث لان الذي خلقه اول مره يخلقه كل ايه ولذا شوف رب العالمين لك في كتابه الكريم سبحانه وتعالى قال ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس ايه واحدة وهو الذي بدا الخلق ثم يعيد وهو ايه لك وهو اهون عليه نعم اهون عليه ولذا قال في الايه بعدها وله المثل لا ده بيضرب مثل ليه لاني ما فيش على الله شيء هين وماذا واهون كل شيء على الله ايه هين ولذا اخبر عن بعث البشريه جميعا ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس ايه واحده الا كنفس واحده انت الدليل على البعث العجب ان يقول رب العالمين سبحانه وتعالى وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كفيم ذات اليمين واذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجوه منه كان الشمس تطلع لهم وحدهم ولذلك يقول لك نسب الفعل للشمس ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كافين ذات اليمين واذا غربت تقردهم شوف الايمان يسخر الشمس واخشى ما اخشى ان يسمعها احد فيقول ما تقول ايها المجنون والإيمان في تهمة الكفر ماذا مجنون صحيح فستبصر ويبصرون بأيكم مفتور الإيمان أبدا في تهمة الجنون هكذا يقول الكفر للايمان الشمس الإيمان يسخر الشمس كيف هذا يوشع ابن نون لما أراد البيت المقدس وأخذ جنده وصار بهم والشمس ماذا كادت تغرب قال اللهم فاحبسها اللهم فاحبسها ليفتح ماذا لنا وتحبس الشمس ليدخل ماذا يوشع ابن نوح الارض المقدسه رايت للايمان ماذا يصنع كيف يصنع العجائب حتى نواميس الكون تعمل لحساب ماذا الإيمان مع أنها الشمس التي قال الله فيها وخلق كل شيء فقدره تقدير تطلع بحساب مقدر وتغرب بحساب مقدر لا يخطئ جزءا من جزء من جزء من الثانية ولكن لأجل الإيمان كل شيء يهون ويوشع يقول اللهم فاحبسها وتحبس الشمس كرامة للإيمان كرامة للإيمان وتحبث الشمس كرامة لبيت ماذا لبيت المقدس ولا عجب فالإيمان ولا حينطق الحجر والشجر في حرب اليهود الأخيرة ويقول يا مسلم تعال خلف يهود فاقتل هذا هو الإيمان لو تعلمون يصنع العجائب قوة الإيمان الخائرة التي كانت تلقي الرعب في قلوب الذين كفروا سنلقي في قلوب الذين كفروا ليه ازاي مئتين ألف يخافوا من أربعة ألاف والأربعة ألاف جايين إيه اللي حفيين واللي فيش ركائب ويدوبك شوية كده مثلا ركبين إيه على فرسان والسلوح والسلاحهم ماذا إما سيف خالد كان يحارب بالصفيحة يمني ماسك صفيحة يحارب بها هذه قوة الإيمانية التي ألقت الرعب في قلوب الذين كفروا لمن يصنع العجائب الشمس تطلع الإحسان ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لا تأكل الأرض أكسادهم لا تأكل الأرض ماذا أكسادهم ولكي من يراهم يظنهم ماذا أيقازا لأنهم ماذا يتقلبون والصحراء مظنت ماذا السلب والنهب والعدوان فكانوا يتقلبون ليراهم من يراهم فيظنهم ماذا أيقاظا ولذا قال في الآية الأخرى وتحسبهم أيقاظا وهم كانت أعينهم تعمل تعمل إما حراسة لهم فيكون من يراهم يهابهم يقافهم كالزئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بالأخرى الاعادي فهو يقظان نائم كالذئب ينام باحدى مقلتيه ويتقي بالاخرى الاخرى ملها فهو يقضان نائم كذلك كان تعيينهم ماذا تعمل حراسه لهم حراسه وتحسبهم ايقاظا وهم رقود وشوف جمله وهم رقود دي جمله ايه اسميه والجمله الاسميه تفيد ايه السبت والاستقرار يعني رقود تام ليس فيه, ليس فيه حركة ولا شيء فقال وهم رقود فهذا هو الإيمان يصنع العجائب ولذا قال تعالى وتحسبهم أيقاضا وهم رقود لما كانت أعينهم تعمل وإما أن أعينهم تعمل لكي لا يصابوا بماذا؟ بعمى والإنسان إذا أغلق أو أطبق عينيه فترة من الزمان ضعفت عينا عن ماذا عن الابصار والرؤية فكيف إذا أطبق سلاثمائة سنة وتلك عضلة تعمل والعضلة تضمر لماذا لقلة الحركة والعمل فلذا كانت أعينهم تعمل حراسة ايه شوف الإيمان حفظ ولذا قال لك احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظ الإيمان حفظ ما سمع إنه القوة القاهره فقال رب العالمين أم حسبت أن أصحاب الكافي والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أو إما أن الاستفهام استنكاري استفهام تقريري يعني هؤلاء من آياتنا العجاب أو إما أنهم حتب ينكر أن يكون هؤلاء من آياتنا العجاب العجاب. فما معنى هذا اما ان يكون الاستفهام استنكاريا لكي لا يتصور احد ان غايه العجب في خلق ربي في صنع ربي في هذه الايه والله تبارك وتعالى عجبه لا ينتهي عند ماذا عند حد وعجائبه سبحانه وتعالى لا تنتهي عند نهايه لانه القائل ولا يحيطون به علم ولا يحيطون به علما فعجائب ربنا سبحانه وتعالى لا تنتهي عند حد ولا تقف عند غاية فلذا قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا وانظر إلى قوله في معنى الملازمة للكهف وطول الملازمة ومن هنا يقول أصحاب الجنة لي لان احدا لن يدخل الجنه ليوم فيخرج انما يدخل الجنه ماذا ابدا فلا يخرج منها فمن هنا كانت مصاحبه ام حسبت ان اصحاب الكاف والرقيم الانسان بالايمان يجد عجبا الكاف الموحش المخيف المجوع المرعب الكهف الذي تمتلئ جنباته بردا شتاء والذي تحترق أركانه حرا صيفا انظر كيف أصبح بالإيمان قصرا وكأنه قصر في الجنة ينشر لكم ربكم من ينشر فين إذن الأرض تضيق وماذا وتتسع بالإيمان ولذلك كنا نجد الرحبة في بيوتنا بالرضا قديما ونجدها تضيق علينا اليوم السنه بعد السنه والعام بعد العام صحيح حتى صرنا نسمع اليوم عجبا شوف زمان كده ما كانوا يعرفوا المساحات دي خمسين متر وستين ما كانوا يشتروا بيت زمان كان فيه كده ما كانش عندهم أمطار لك الدنيا كانت ايه اه فلماذا ضاقت علينا الدنيا؟ الله قالها في قصة كعب بن مالك شوف قال وضاقت عليهم أنفسهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم إيه؟ الأرض تضيق وقال ويوم حنين ايضا قال إذا أعجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما إيه؟ بما رحبت ثم وليتم إيه؟ مدبرين لا تحسبوا أن الأرض تضيق علينا بكسرة نسل أو بكسرة نتاج خاصة هناك دعوات قوية يراد قصف نسل المسلمين ولا نسمع بهذه الدعوات في بلاد الله رئيس وزراء الهند يقوم بنفسه على استقبال المولود المليار لماذا تستقبل الهند المولود المليار فرحا؟ وغليون ملك ألمانيا يقول في الصين ويل للعالم من الخطر الأصفر والقوة البشرية والثروة البشرية هي كل الثروه فلماذا لا نسمع بهذه الدعوة إلا فين؟ في بلادنا وأكبر متولي لهذه الدعوة كان اسمه سلام موسى واسمه ينبئك بملته وله ثمانية من الولد إذا لو كان صاحب دعوة حق لكن اكثر الناس إيمانا ايمانا بها وامتثالا لها صاحب دعوه الحق يقول وما اريد ان اخالفكم الى ما أنهاكم عنه يبقى إذن هذه الدعوات دعوات الخبيثة المره التي في حقيقتها هي قذف نفس ماذا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول تزوجوا الودود الولود شوف الكلام واحد يقول لك طب نعرف منين انها ولود ما هو ممكن يطلع لك واحد منين هنعرف منين انها ولود هذا الحديث فيه معجزه نبويه لان البنت تنزع لامها في هذا فان كانت امها ولودا فهي ايه كذلك وتشابه لداتها واخواتها ايه في هذا فاذا انجبت الام عشرا اشباتها ماذا البنت واذا انجبت الام ماذا واحدا كانت البنت على ماذا يعني ده حتى في الأمثال يقول لك تطلع البنت لمها <تصفيق> خلاص خذوها من الأمثال <تصفيق> قال تزوج الولود الودود الولود والحديث فيه معجزة أخرى لما يقول الودود الولود إشارة إلى أن من أسباب ماذا كسرت الأمثال علاقة الود بين رجل وإيه ولذا قال الودود كلما كانت ودودة كلما كانت إيه ولودا الا كانت ولودا فيقول ف... ولذا بكى موسى يوم القيامه ويسأل... ويسال موسى لماذا تبكي قال ابكي ان نبيا بعث بعدي وامته اكثر من امتي وفي روايه ابكي ان غلاما طب ليه وصف النبي بانه غلام ده سؤال بجنيه ها لا باس ها قول بالنسبة لسن وهذا معنى طبعا أجبت بحق الشايفة <تصفيق> قول ما عندك جواب آخر ولد يتيما لا خلاص هقول. ما هو نفس الجواب بعبارة أخرى لا تخفين علينا سودة <تصفيق> لا كلمة غلام في اللغة من الغلمة والغلمة معناها فوران ليه الشهوة إشارة إلى أن أمة محمد مبارك لها في أنسالها فهي أمة ماذا منجبة وليس كل الأمة مبارك لها فين فعلا تجد كده غربيا كالحائط كده كالباب وتلاقي عنده ايه وتجد شابا صغيرا كده تظنه ماذا لا شيء وإذا به عنده اربعه من من الولد فهذه أمة بورك لا فكلمة الغلام فيها ماذا المعنى ولذا من دفاعنا عن يحيى إن نبشرك بغلام هذا يرد دعوى من قال بأن يحيى لم يكن له حاجة في النساء ولكن قاوى وصفه الله بأنه ماذا غلام والغلام فيه معنى ماذا الشهوة وقوة الشهوة لأنه مأخذ لغة من الغلم سيدا الحصور الممنوع من الشهوات عفة وليس الممنوع من الشهوات عجزا نعم لأنه هل يمدح الرجل بالعجز طيب فرب العالمين يقول سيدا وإيه فإنه يمدحه فكيف يكون ذلك مدحا وهو عجز والأصل في النبوة أنها ماذا كمال يقول سليمان لأطفن لا الليل على مئة امرأة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت قوة ماذا أربعين إيه رجلا فلا تعتبر بما يقول بانه حصورا يعني لا مأرب له ولا تنخدع بمن يقول ان له بقوه ياتي بها 100 امراه انما هذا رجل يشكو عجزه انما هذا رجل يشكو يشكو عجزه فاعود بالحديث فاقول بكى موسى وقال ابكي ان نبيا بعث بعدي وامته اكثر من من امتي لا تحسبوا أن الزرية تأتي لتأكل ماذا رزق غيرها أو تذهب برزق غيرها فما من مولود يولد إلا وماذا ومعه رزقه رزقه يسبقه لأرض ماذا رب العالمين كما جاء في الحديث ثم يؤمر الملك بكذب ماذا بكذب اربع ومن هذه الاربع التي تكتب لها ما له ماذا رزقه. رزقه فلا تقصف الزرية بدعوة ماذا بدعوى الارزاق او ضيق الارزاق ولا تضيق المجتمعات فقد قال رب العالمين الم نجعل الارض كفاتا احياءا وايه وامواتا احياء وامواتا ولذا سبحان الله راينا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الذريه او ولد صالح يدعو والامام احمد يموت ويستقبل الولد عند موته يقول ما أفعل بالذريه على كبر فقيل يا أبتي ذريه تسبح الله بعدك أرأي والعلامة الألباني يقول وكل صالح يعملها الولد فهي في ميزان من في ميزان أبيه فلا تضيع نفسك يا رجل فلا تضيع ماذا نفسك فقد يأتي الولد ليكتب لك في صحيفتك ما أنت أحوج إليه يوم القيامة ماذا حسنه وصلاه وعباده واجر ولذا قال في الحديث او ولد صالح يدعو يد يدعو له هكذا قال إذن فكثرت الانثال قوه قوه للامم نعم ولا نسمع بهذه الدعوات المره إلا, الا في بلادنا في بلاد الاسلام وكانها دعوه خبيثه من ورائها قطف نسل ماذا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 وقد قيل قديما يا معشر الشباب اعملوا فان العمل في الشباب هذه حقيقه الشباب الضائعه واخر يقول رايت الخير في ماذا في الشباب لما قرات قول ربي انهم ماذا انهم فتيه امنوا بربهم معشر الشباب اعلموا ان الشباب ياتي بين ضعفين واسالوا الشيبه عندها الخبر اليقين وقد قال أحدهم ألا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل ماذا بما فعل المشيب ولذا قال لك اغتنم اغتنم شبابك قبل ماذا لا تضيع شبابك في هذه الحياة متعة ولهو، فإنه لا يعود نعم لا يعود وليس بعده إلا الضعف ولذا لما كان الشباب عماد الأمة كانوا هدف القف شوف كعب ابن مالك لما ابتلية بمبتلية به وهجر فيما وهجرة لما تخلف عن غزوة تبوك جاءته رسالة كفرية شوف وكأنها سنة من قديم سنة من قديم خطف ماذا ظهرات شبابنا خطف ماذا ظهرات علمائنا فلا تصدق هذه الكذبه الامريكيه يقول لك خمسة وخمسين الف ايه فيزا مش عارف لامريكا وجعلناها هجرة يقول لك هجرة الى ماذا الى استراليا وصدقنا الغرب وانما الغرب بهذا اراد ان يستنزف عقولنا ولذا من صافر الى هناك فهو واحد من اربعه اما ان يبقى خيره لهم على طريقه زويل وامثاله ولا نكاد نراه الا ماذا مع نسمه الايه الصيف او هلال القمر ولكن علمه فين لهم خالصا وان فكر ان يعود بما ينفع به بلدا او يشد به عضد اسلام ارسلوه الينا في صندوق والمثل في عالي مصطفى مشرفة والمشد وأمثال هؤلاء لا تحسب أن الغرب غبي ليعطيك ماذا ليعطيك سر المدنية وأصول التقدم لتعود بها إلى بلدك وأما الثالث الذي يعود فيعودك هجينا على طريق الطاحسين وخلف الله فأما اللسان فعربي وأما الهيئة فإسلامي ولكن العقل ليس هو العقل خيام الحي كخيامه ولكني ارى نساء الحي غير ايه نسائها كما خيل ولذا انظروا يأتي من هناك علي عبد الرازق ليكتب الاسلام واصول الحقد. قاسم امين ليكتب حرية المرأة طاعثين ليكتب الشعر الجاهلي واما الرابع فهذا أخباهم الذي يعود إلى بلادنا وبماذا يعود تلقى الرجل لك الدكتور جاي من أمريكا دكتورافي يقول لك في أصول تصفيف الشعر عند الرجال بعد الخمسين والله بيديهم في كذا مش عارف دكتورافي أصول الرقص الشرقي مش عارف في العصر اللي هي الأندلس الرابع فهذا هؤلاء أربعتهم فهل تجد فيهم من خير؟ فكيف تصدق الغرب عندما يرسل إليك الطعم وقد أرسله إلى كعب يا كعب لم يجعلك الله بدار مزلة ولا هوان لماذا ترضى الهوان وقد بلغنا أن صاحبك قد جافاك فالحق بنا يا كعب نوافك فأمسك كعب الرساله وقال هذا من البلاء ثم مسح بها التنور فسجره فيها شوف الشباب ماذا هدف مستهدف طب لماذا جاءت الرسالة كعبا ثم كان معه في المحنة من هلال ابن أمية مرار ابن الربيع لأن هلالا كان شيخا ايه ثانيا ومرارة كان على اعتاب ماذا قبره فلذا كانت الرسالة الى من علمتم هذا من انفسكم معاشر الشباب انكم ماذا نكم الهدف ولذا انظروا كيف كان الشباب عماد الدولة وإن كان الرأي والمشورة في أبي بكر وعمر لكن كان العلم في من في ابن عباس في ابن مسعود في ابن عمر في ابن عمر في زيد بن ثابت في هؤلاء في معاذ بن جبل كان العلم في الشباب وكانت خيادة الجيوش في من في خالد في عمر كانت في الشباب كانهم كانوا ماذا كانوا سر الدوله وان كان الراي والمشور عند من عند ابي بكر عند عمر عند سعد بن معاذ عند سعد بن عباده عند هؤلاء جميعا نعم انهم فتيان شو في كلمه فتية فيها معنى ايه الفطوه القوة فالشباب هو سن القوه فلا تخطئوا الشباب عملا ولا تعيش على أمل كاذب أخبر الله عنه فقال ذرهم يخدوا ويلعبوا ويلعبوا الأمل واسمعوها مني فإنها كلمة ناصر وإن كان قد ودع الشباب قريبا لكن أبصر ما في المشيب ما تمنى يوما أن يعود ماذا الشباب بقوته أو أن يعود الشباب بماذا بعزمه فلذا قالت حفصة بن تسرين يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل ايه ولذا كان السؤال واقعا على الشباب خاصة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس في رواية في رواية أربع وفي رواية زاد فقال ماذا عن خمس فزاد على هذه الأربع عن عمره فيما افناه ثم قال وعن شبابه فيما أبلاه قوله تعالى إنهم فتيا آمنوا بربهم وزدناهم هدى قوله تعالى آمنوا بربهم وزدناهم هدى فيه فائدة أن الإيمان يزيد وينقص فاحذر أن تعيش على وهم هذا الوهم الذي نطمئن به انفسنا دائما إحنا, احنا بخير من راى نفسه على شيء فليس على شيء هكذا قال ائمتنا كما قالوا من راى نفسه اهلا لان يسال فليس اهلا لان يسأل يسال كما راى نفسه عالما فليس بعالم صحيح ولذا عمر وعمر من عمر اعظم مؤمن في التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن وابي بكر بعد النبوه لا يزيد عليه في الايمان الا من الا ابو بكر ومع ذلك كان عمر يظن بنفسه ماذا نفاق عمر ما قال انا بخير بل لما كانت اسماء المنافقين عند من عند حذيفه الامين امين السر كان عمر يذهب إلى حزيفة فيبكي ويسأل حزيفة يا حزيفة أنا منهم أنا منهم يا حزيفة عمر ما ظن بنفسه الإيمان وإن ظن بنفسه ماذا النفاق فاياك أن تعيش على وهم أنا بخير وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه وقد علمت وكان يقولها عمر أنا منهم يا حزيفة ويبقي عمر رضي الله عنه وارضاه يبقي إذن الإيمان يزيد وطالما أنه يزيد فهو ماذا فهو ينقص نعم فهو ينقص بنص هذه الآية وهذه عقيدة اهل السنة فليس الإيمان جزءا واحدا لا تجزء هذا ما قال الخوارج والإيمان عندهم جزء واحد فإذا سقط بعضه سقط إيه كله أما اهل السنة فالإيمان عندهم ما به أجزاء شعب قد يسقط بعضها ويبقى بعضها بل زابل آل العلم لأن أصله الذي في القلوب يزيد اليقين يزيد ولذا قال ابراهيم ولكن بلى ليطمئن ايه قلبي وقد اخطا الطحاوي عندما قال واهله في اصله سواء اهله اهل الايمان في اصل الايمان ماذا سواء ليس كذلك بل اليقين الذي في قلب ابي بكر اعظم من اليقين الذي في قلب من عمر ولذا قال بعضهم ما سبقهم ابو بكر بكثرة صلاة ولا سيام وإنما سبقهم أبو بكر به بما وقر فين؟ في قلبه إذن الإيمان يزيد وماذا بل أصله يزيد الذي فين؟ في القلوب وإذا تقرر هذا فينبغي المؤمن أن يتعهد ماذا ايمانه لأنه متى لا يزيد فإنه ماذا فإنه ينقص فإن لم يتعهد امانه زياده فان ايمانه يذهب ماذا نقصانا ومن اعتقد في ايمانه انه تم فما اوشك شيء على التمام الا وماذا الا وانتهى الى النقصان الا وانتهى الى النقصان فهذه الحقائق العقليه تصدق على الحقائق الايمانيه انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم ايه شوفوا رب العالمين هنا قال وزدناهم هدى اطلق اشاره الى ان الهدى ماذا كانها تزيد ساعة ساعه بعد ساعه ويوما بعد يوم فلذا اطلق الهدى هنا وهذه الايه تقرر حقيقه ثانيه ان الايمان ليس منحه مجانيه فينبغي ان يعيش عليها الناس ونحن تعودنا كأننا تعودنا ان نعيش حياتنا على المنح ولك ربنا يهدينا ربنا يدينا الهدايه ليست منحه مجانيه شوف امنوا وماذا وزدناهم هدا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ومن هنا من طلب شيئا حصله من طلب الايمان حصل له فقال رب العالمين انهم فتيه امنوا بربهم وجدناهم هدى وتقرر الايه شيئا ثالثا ان الجزاء من جنس العمل شوف من اراد الغوايه ومن عاش للضلاله قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مده ومن اراد الهدايه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فهذا ما تقرره هذه الايه ان الجزاء من جنس الايه العمل فانظر كيف تعمل ومن يزرع الشوك يحصد من يزرع الشوك يحصد صحيح. ومن يغرس بذره الايمان يهدب ثمرتها وربنا عادل يكون حيث تكون فانظر كيف تكون إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم تلك أخرى الثبات الثبات إذن الإيمان مهدد فلا تفرح بالإيمان ساعة لأن الإيمان موقوف على خطر الضياع نعم على خطر الضياع ولذا قالت الآية وربطنا على والنبي اخبر عن الايمان المهدد ان الرجل يمسي مؤمنا ويصبح ماذا كافرا ويصبح ماذا كافرا ما بين عشية وماذا وضحاها ما بين عشيه وضحاها وقد طالعت في هذا قصه ماساه اسمها القصيمي قسمي الذي بلغ به علمه ان كتب كتابا من مجلدين صراع بين الوثنيه وماذا والاسلام وهو الكتاب الذي قال فيه بعض ملوك العرب دفع به مهر الجنة هو هو القسمي الذي عاد يكتب هذه هي الاغلال وماذا يقصد بالاغلال الدين الأديان أغلال ومات القسمي ملحدة وعاش في الإلحاد ستين سنة أو أكثر لم تفلح محاولات الإيمان معه كل محاولات الإيمان لم تفلح ماذا؟ معه الشعراوي هو صاحب حجة خرج من عنده وقد نفض ماذا؟ يديه خرج من عنده وقد نفض يديه واولاده عند قدمه يبكون تذللا ان ينطق كلمه توحيد ساعه احتضاره والرجل يابى عليه وبلادنا هي التي كانت مسرح هذه القصه وقد مات قبل سنوات قليل سنتين او اقل هناك في ضاحيه مصر الجديده ليرسلها للعالم اجمع ايمانك موقوف على ماذا على خطر ولذا كان النبي يقول إيه؟ اللهم يا مثبت ثبت قلبي على دينك واسموه قلب لماذا اسموه قلب لانه تتقلب بل اخبر عن تقلبه انه كالريشه في مهب ماذا الريح اشد تقلبا منه ولذا قال تعالى وربطنا على قلوبهم إذا من يستحق منحه الثبات وقد قال تعالى يثبت الله الذين ايه كلمه يثبت تفهم منها ان الايمان ماذا ان الايمان ذاهب ان الايمان على خطر نعم وكيف لا يكون على خطر والايمان متوعد من الكفر والكفر لا تنتهي الحيل لا تنتهي حيله ماذا مع الإيمان كما قال شوف رجل قبل يومين فرحة طاغية بهذه الثورة المرة يقول لك أثبتت الثورة أن الشعب المصري أقوى من ربنا وما زالت الثورة تطفح بهذا الكف والأول يقول ربنا ينتخب مش هجيب سبعين في المية والتاني على أثره يسير مش عارف الشعب المصري أقوى منين من ربنا اسمع ما شئت أن تسمع شوف وهذا هو الإيمان شوف ما بين عشية وإيه؟ وضحاها يمسي الرجل مؤمنا ويصبح ماذا كافرا، ولذا كان بعض السلف يدعو يتعوز بالله من الفتن بل يدعو كما دعت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت ايه لماذا دعاؤها وكنت ناسيا ايه منسية كأنها تريد أن تحفظ إيمانها بماذا؟ بالموت وأبو هريرة كان يقول اللهم إن يعوذ بك أن أدرك سنة إيه؟ ستين ليحفظ إيمانه بماذا؟ بالموت ونحن ما نستقبل في أيامنا هذه إلا فتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المزلم وأخبر أن الفتن تعرج الرجال فيمسي الرجل مؤمنا ويصبح ماذا وآخر وآخر وآخر ولكن حسبي ما ذكرت واحدا لأن ذكر هذا إملال وموجع لماذا وموجع للقلوب وربطنا على قلوبهم الثبات الثبات والإمام أحمد يذكرون أنه كان ساعة احتضاره يلهج يقول ليس بعد شوف الإمام مهدد إلى آخر ساعة إلى آخر لحظة والشيطان جاء أحمد يقول له يا أحمد فتني يا احمد ما استطعت اضلالك فتني يا أحمد ما استطعت غوايتك أكد يقولها لأحمد وأحمد يقول ليس بعد فقال له ولده يا أبتي ما تلهج بهذه الكلمة الساعة حق هذه الساعة ان تقول ماذا لا إله إلا الله فقال له يا بني جاءني الشيطان عضا على أصبعه يقول فتن يا أحمد فقال له أحمد ليس إيه؟ ليس بعد شوف الإيمان مهدد إلى آخر ماذا إلى آخر ساعة ولذا كان اقصر دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على على دينك نعم بالمهدد في كل ساعة حتى في القبور مهدد ما دينك من ربك من الرجل المبعوث ماذا فيكم وتلك اسئله الايمان الثلاثه الثلاثة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذه حقائق في الإيمان فانتبه ولا زلت وأعيدها عليك الواحدة والأخرى لتحفظ الإيمان هو قوة, هو قوة المسلم أو هو قوة المؤمن القاهرة نعم هو قوة. قوتك في قلبك ليست في يدك ولا في عقلك فكرة قوتك في قلبك والحقيقة الثانية أن الإيمان يزيد ماذا وينقص فهو على خطر النقصان وفي طلب الزيادة فيحتاج منك تعهدا والثالثه أن الإيمان على خطر الضياع نعم كما قال وربطنا على قلوبهم إشارة إلى الثبات والرابعة أن الإيمان محارب والباطل حرباوي الطبيعة الباطل حرباوي الطبيعة لا يحاربك وإن قالوا لنا في في قطرة بترول ولا يحاربك في مساحة أرض لا تحسب أن عداء العالم للإسلام في قطرة بترول ولا في قطعة أرض انما عداء العالم للإسلام كما أخبر القرآن ومن أصدق من الله حديثا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حتى تتبع ملتهم وإن كذبنا العالم فقال لنا إنها حروب ماذا نفطية ولأنها حروب ذات ووجود ما كذبت الحروب الصليبية من قبل فجاءت تزعم أنها إيه؟ حروب السروات وحروب المم المملكات وإنما الصليب الذي على صدورها فضح ماذا أمرها فضح أمرها لذلك لم يرضى هؤلاء بالقدس أن عادت سلاما ودي قصة مشهورة لما صالح الملك الكامل فريدريك فريدريك صالحه على أن يعطيه القدس شوفوا أعطاه القدس دون حرب ولا قتال فلم يردق ساوسة ماذا النصارى بل رفضوا أن يضعوا تاج القدس فوق رأس الكامل قالوا له لا لا تأتي القدس ماذا إلا ماذا إلا حربا نحن لا نريد القدس أرضا وإنما نريد دماء المسلمين ماذا حربا ولذا جو ديفري لما دخلها قتل سبعين ألفا وأرسل إلى البابا في روما يقول له خيولنا كانت تاخود في بحر من دماء المسلمين خيولنا كانت تاخود في بحر من دماء المسلمين. هذا ليس تحريضا ان بعض الناس يفهموا ماذا انه تحريض انما هذه عمليه افاقه للامه الغافله على وهم السلام العالمي وعلى وهم الايه المحبه الوطنيه ولا مش عارف المصالحه الوطنيه على هذا الوهم الذي نعيش عليه متى نفيق وقد قيل لنا ونحن صبيان صغار في, في الكتاتيب عدوك عدو دينك لماذا نسينا الذي ربينا عليه يوما من الدهر فلا تنكر علي ما قلت والذي اخذته من على لسانك أن كنت, ماذا ان كنت صغيرة فلا تعجب ان نطقت به اليوم ماذا كبيرا فانما منك واليك يا هذا القدر كفايه نلتقي بعد العشاء مع درسنا إن شاء الله تعالى